50 Languages 76 76 76 I'm learning the other way I'm learning the 2 قزجمغر لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ سوغشي كنت مريض كنت مريضا, مريضاً. سقجمكغر صشيغش أنا لم أتي لا لأني كنت مرياً أنا لم أأتي لاي كنت مريض؟ السدار قزج لماذا هي لم تأتي لماذا هي لم تأتي ة كانت تع كانت تع قج م بشغ هي لم تأتي لاها كانت تعة يا كانت تعبانه سدار قز جمقوغر لماذا لم ياتي لم ياتي فتشافاب لم يكن عنده رغبة. فچفغاپش ار لم ياتي لانه لم يكن عنده رغبه لم يأتي لانه لم يكن عنده رغبة سداش قزچم قاغر لماذا لم تاتوا لماذا لم تاتوا تي ماشينا قتاغه سيارتنا معطله سيارتنا متعطلة لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة لم نأتي لا سيةنا متعدطلةصد لماذا لم يأت الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ مشواكم قشينغغ قد فاتهم موعد القطار قد موعد القطار اخر قشيمقغخر مشواكم قشينغغخس ار لم ياتوا لان موعد القطار قد فاتهم لم ياتوا لأن موعد القطار قد فاتهم لماذا انت لم تاتي لماذا انت لم تاتي لم يسمح لي لم يسمح لي س س قز جمقغر س في تغب لم أأتي لأني لم يسمح لي. لم أأتي لأني لم يسمح لي.